بسم الله الرحمن الرحيم الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم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 كهم المفلحون